فَمَنِبَتَ غَا وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَمْعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْ لِنِّي مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخْرَ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 ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيته وأويناهما إلى ربّة ذات قرار وميعن يا أيها الرسل كل من الطيبات وعمل صالحة إن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 قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون